This, this uh... أما من استغرنا فأنس له تقدر <makes> e <noise> وصي مطهرة بأيدي سفرة كرام سفرت انت من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقد دربو ثم ذبيلا يسره ثم أماته فأقبل. يلا, يلا نم الماء قد ثم شططنا الأرض إِنَّهُ نَحْنُ وَنُخَلِّقُ وَنُهْدِى وَلَئِنْ يوم ما وَجُوْهُ يَوْمَئِذٍ إِذِ مُسْرَةٌ ضَحِكَتُ مُسْلَفِ يَوْمَئِذٍ وَجُوْهُ I'm